رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما مهزوم من الأحزاب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 إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقُ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابَ وَشَدَرِنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابَ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرْ الْمِحْرَابَ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 وَظَنَّ دَاعُودُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّاكِعَهُ وَأَنَابَهُ فَقَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُرْفَى وَحُسْنَ مَأْبَهُ يَا دَاعُودُ إِنَّنَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم حساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار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 ادع رضا عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت حتى توارت بالحجاب ردها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصحاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَجَلْفَا وَحُسْنًا مَآبًا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ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 هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مأابه جنة عدن مفتوحة لهم الأبواب جنة عدن مفتوحة لهم الأبواب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 اتخذناهم سخيا أم عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذرا وما من إله إلا الله الواحد القهار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 وَالْحَقَّ أَقُول لَأَمْلَأَ النَّجَهَنَّ مِنْكَ وَمِنْ مَنْ تَبِعَك مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ولا تعلمن نباهه بعد حين